راح الحرب يا مسلم وعادك ما حملت السلاح لا عاد ترجع وراء لا عاد ترجع وراء دور على ما نحن تطيق الحق وبدأ الكفاح وتركها للثارثار ودركها للثارثار دنيا بلدنا ما تسوى عند الله ولا قدر الجناح بعوضهم ضم واركب باعوا وركب قطار الشرف من بعدنا نادى المنادي ثم صاح يا خوي لله سارى يا خوي لله كنت ظرفات وتلغى ويحيلك أنس بلا النجاح كفيف وانبختار كفيف وانبختار